عشرة استمع إلى الحروف بالصوائط القصيرة وأعدها ثم اقرأها واكتبها في دفترك إي عي ثي سي صي حي خي هي دي ضي طي zi, zi, zi, qi, ki, fi.